أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يمين إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِقُرْئِ لِأُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَسِي قَفَلَ يُنَا في الامر وَاتْرُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوا فَكَمْ فَنَقُولُ لَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ يَقُومُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَا لِكَا نَعْبُدُ اللهَ يَعْسِر وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا وَمَا لِلْقَالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ رِفْو فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَنْ كَرِهَكَادُونَ يَسْطُونَ بِ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير